111. عبس وتولى 112. أن جاءه الأعمى 113. وما يدريك لعله يزكى 114. أو يذكر فتنفعه الذكرى 115. أما من استغنى فأنت له تصدى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 في صحف مكرمه برفوع مطهره بأيدي سفره كرامه برره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره 113. ثم السبيل يسره 114. ثم أماته فأقبره 115. ثم إذا شاء أنشره 116. كلا لما يقض ما أمره 117. الإنسان إلى طعامه 112. أنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا 114. فأنبتنا فيها حبا 115. وعنبا وقضبا 116. وزيتونا ونخلا غلبا 119. وفاكذة وأبى متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه 118. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 119. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة 111. وجوه يومئذ عليها غبرة ترهق غاق تره أولئك هم الكفرة الفجرة.